أرى الأحبة من دنيا يقد رحلوا إلى الجنان في خضرائها نزلوا أرى الصحابة حولي وقد هجروا دنيا المتاعب من أكدارها رحلوا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 كريم يا ابو يا بيت ابو حمود افضل حياته عيثا نجدوا ما سال من بغداد انحبني رجاله على الاسم يا بنت اسمو الله يومنا المقدام أنعمه رجلا أنسى غيورا على الإسلام يبتسل لبان داء الله يوم ناداه نبتنه عنه لذة ولا علل كوثبة الفرسان حين ينتفظ شجار لا يعرف الكسل صغيره في السن لكن في محياه بحولة الأبطال فارس البطل يا سالم يا سالم رحما يا مشعل يا مشعل ضياء الليل يا ضيئ لن يا سالم رحما يا سالم يا